Inna Allah samiyyun baciir, al-ladzina yuzahiroon minkum min nisaa'imma hunna ummatim, ma hunna ummatim in ummatum illa lai waladnahum. وَإِنَّهُمْ لَيَفْوُرُونَ مُكَرَّمٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن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 سُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الحمد لله رب العالمين، <تصفيق> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى بعده. فصورة المجادلة سميت بذلك في في كتب التفسير وفي المصاحف وكذلك في كتب السنة سمى كذلك البخاري في صحيح رحمه الله تعالى وكذلك التمزيق في جميع إذا يعني هكذا عرفت يعني في آه زمن آه عند وفي, وفي المصائف وفي كتب السنن فتسميتها بذلك والبعض يسميها والقليل يسميها بسورة قد سمع لكن عامة المفسرين وجمهور المفسرين أنهم, أنهم يسمونها بسورة مجادلة وتسميتها بذلك لتضمن هذه السورة قضية مجادلة امرأة أو سبنة الصامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن مظاهر زوجها منها يعني قوله لا يعني التحريم لا على نفسه وقوله لا انت عليه أنت عليك زهر أمي فجاءت المرأة تشكك النبي صلى الله عليه وسلم وتحوئه في ذلك. فلذلك سمية السوا بهذا مأخوذ من قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهي سواة مدنية وحكب معطية في في المحظور والوجيز حك الاجماع على ذلك وكذلك القاطبي في تفسير يقول هي مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء عن عطاء ابن ابي وباح يرى بان العشرة الاول منها مدني وان العشرة الثانية منها يرى منها صدر الصورة عشريات مدنية وبقيد الصورة يراها من القرآن المكي والصواب قول عامة المفسرين بان الصورة جميعها مدنية لان في يعني طبعا في العشرة الاول لا, لا يختلف، العلماء بينهم في أنها من القرآن المدني، لكن كذلك في في في بقية ذكر الله جل وعلا طرفا من أخبار المنافقين في قوله تعالى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما يحلفون على كذبي وهم يعلمون هذه في هي في المنافقين تولوا اليهود. والنفاق لم يظهر إلا في المدينة وكذلك ما تضمنه الله عز وجل بشأن عناد اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه في صدر هذه السورة وكذلك إذن السورة إذن الصواب عن السورة كما حكى وكما حكى ابن عطية وكذلك جذب ابن كثير رحمه الله تعالى بأنها مدنية ومن أغراض الصورة الرئيسة من أغراض الصورة الرئيسة هو ابطال ما كانت عليه الجاهلية فالجاهلية كانت تعتقد أن الرجل إذا قال لمرأته إذا حرم مرأته عليه بهذا اللفظ أنت عليه كزهر أمه، فكانت تعتبر ذلك طلاقا، فأبطل الله عز وجل ذلك. كما كانت الجاهلية أيضاً تعتقد الإيلاء طلاقا، فوقف الله عز وجل للايلاء، وهو قسم الرجل ألا يطأ أهله، فوقف الله له أربعة أشهر وبعد ذلك يعني إما أن يفيء إما أن يطلق. وذلك في قول تعالى للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا فإن الله سميع عنهم فوقت الله تعالى للإلاء أربعة أشهر وجعل للظهار كفارة لم يجعله طلاقا وأبطل الله عز وجل ما كانت عليه الجاهلية هذه من أغراض الصورة الرئيسة إبطال هذه الشيعة الجاهلية وبي وبيان شيعة الله جل وعلا في هي في ذلك وكذلك من أغراضها بيان تعنت اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذاهم له هم وكذلك يعني ذكر طرف من أخبار المنافقين متوليهم لأعداء الله عز وجل وفي ضمن ذلك يؤدب الله جل وعلا عباده بالأدب حين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيؤدبهم الله جل وعلا في ذلك حتى في مجالسهم حول النبي صلواته الله وسلامه عليه يعلمهم الله جل وعلا الأدب في ذلك وتختم الصورة بخصال المؤمنين من مولاة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والتبرؤ من الشرك والمشركين ولو كانوا أقرب الناس إليه هذه بعض من أغراض الصورة وإيسى وافتتاح الصورة بقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد حرف تحقيق وإذا دخلت على الفعل الماضي أفادت كذلك التحقيق يعني تحقق يعني وقوع الفعل نعم وكذلك حين تدخل على المضارع كذلك قد يعلم الله المعوقين منكم فهي أيضا تفيد التحقيق قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وسمع الله عز وجل قول المرأة حين كانت تحاول النبي صلى الله عليه وسلم الجدال هنا بمعنى المحاورة ولذلك قال الله جل وعلا وتشكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والإمام البخاري رحمه الله تعالى بيروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه أنا في ناحية البيت لا أسمع ما أسمع ما تقول جاءت المجادلة تقول الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية إذا سمع الله عز وجل شكية هذه المؤة والسبب شكاية هذه المرأة ما ثبت في غير الصحيح فالصحيح القصة ثابتة في الصحيح عند البخاري وعند مسلم وفي غير الصحيح أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إمارات أوس بن الصامت وأوس بن الصامت هو أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شيخا كبيرا تغيرت أخلاقه بسبب الكبر فدخل عليها يوما فغضب منها فظاهر منها ظاهر منها قال لها أنت عليه كظهر أمه قال لها ذلك والجاهلية كانت تعتبر هذا طلاقا وهو رجل كبير وهي مرأة كذلك كبيرة فجاءت إلى النبي صلى الله وسلم عليه وسلم تشتكي إليه وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى وتقول يا رسول الله أكل شبابي نصرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لها يأموها بالإحسن إليه يقول لها هو ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه فما زالت تحاول النبي صلوات الله عليه في ذلك وتجادله أنه فعل بها هذا فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجدلك في زوجها سمع الله عز وجل قول المرأة التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله هذه المرأة هي خول بنت ثعلبة رضي الله دال على الصحيح من أقوال أهل العلم بعضهم يقول خولة بنت حكيم والصحيح عنها خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في قصة مظاهرة أوسي بن صامت رضي الله عنه لزوجته خولة بندة أعلمة وحلثت قصة شبيهة بهذه القصة لسلمه ابن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه وقصته في صحيح مسلم وقد ظاهر من امرأتي في رمضان لأنه خاشع على نفسه فظهر منها في رمضان نعم ثم لما ظهر منها أراد أن يرجع في مظاهرته لها وفي تحريمها عليه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره النبي صلى الله عليه عليه بالكفارة قال هل تجد, هل, تجد هل تجد ما تعتق بي رقبة أو, أو, أو هل تجد رقبة فقال لا هل تستطيعوا صيام شهين متتابعين فقال وما وما أصابني ما أصابني إلا من الصيام قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ف يعني ضرب رقبته وقال والله ما بين لابتيها أحد أفقر مني أو قولا قريبا من هذا فأتصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق من طم والعرق هو المكتل القفة كبيرة من الطم وقال لو خروز هذا وأطعم وأطعم منه ستين مسكينا ثم أطعم به أهلك ثم ما باقي منه فأطعم به أهلك وهذه قصة وهذه القصة في صريح مسلم لكن المتأمل في سياق هذه القصة لم يجد فيها بأن الله أنزل الآيات التي أنزل هذه الآيات في قصة سلمة إذا الآيات نزلت في قصة يعني كما كما وردت في قصة خولة مندش علبة مع زوجها لكن حالة القصة لسلمه ابن صخر رضي الله عنه فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة التي وردت في هذه السورة لكن قصة سلمة لا تعني ليس في الحديث أن الله جل أنزل الآيات في قصة سلمة وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالكفارة وكأن هذا أمر مقرر فدل ذلك على أن السورة نزلت قبل ذلك وصيح أنها نزلت في قصة أو بن الصمت ومرأته ومرأته وهذا هو الصيح في ساب نزول هذه ويبين ذلك الحافظ عبد الكثير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سمع الله سمع الله عز وجل قول المرأة من فوق سمع سماوات وتشتكي إلى الله والشكوى إلى الله عز وجل يعني من خصال الإيمان نعم قال إن ونزل قال عقوبه عليه الصلاة والسلام يعني يعني يعني يعني, يعني قالوا تفتئ وتذكو يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بسيء وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم فالشكاية إلى الله عز وجل من خصال الإيمان ومن حسن الظن بالله عز وجل ومن من اليقين به بخلاف الشكوى للمخلوق فالشكوى للمخلوق فيها تسخط على المقدور وفيها عدم رضا بما قضاه الله عز وجل وليس هذا من خسر الإيمان لذا يعلم الله عز وجل عباده وتشتكي إلى الله اشتكت من زوجها كيف عاشت معه ظهرا طويلا وخدمته فلما كبر سنه وساءت وتغيرت أخلاقه ظهر منها لذا قال جل وعلا وتشتكي إلى الله والله يسمع تحورك والله يسمع وتحوّركما تحوّر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع خولة بنت العلبة. هو يقول لها هو بمعنك التقي الله فيه هو شيخ كبير. وهي تقول تشتكي وقول أكل شبابي نصبت له بطني. أو يعني فلما فلما كبرت سني ولق عزمي وانقطع ولدي ظهر مني. اللهم إني أشكو إليك والله يسمع وتحوّركما الحوار اللي حصل. بينكم وعائشة رضي الله عنها بتقول وأنا في ناحية البيت وبيت النبي صلى الله عليه وسلم حقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجارة يعني كانت حجرا ثلاث أزرع في ونيف في ثلاث ونيف وهكذا لم تسمع أم المؤمنين عائشة رضي الله أم المؤمنين عائشة رضي الله تلعنها لم تسمع بعض من الحوار والله جل وعلا أنزل من فوق سماءات والله يسمع وتحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير وهل الناس لا يعلمون بأن الله سميع بصير حتى يخاطبهم الله جل وعلا بهذه المؤكدات بالجملة الاسمية لأن الخطاب بيخرج على حسب حال المتكلم إذا كان ينكر الخطاب فيحتاج الخطاب إلى عدة مؤكدات حتى يخبر بذلك إن الله سميع بصير يؤكد الله جل وعلا بأنه سميع ذو سمع وبصير ذو بصر سبحانه وتعالى سميع يسمع الأصوات على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات لا ينجر الوج صوت عن صوت بصير لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وبصره أسبق من من وبصره بعبادي أسبق من من بصر عبادي يفسر دبيب, دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء إن الله سميع بصير وهذه الآية يعني أكدها الله جل وعلا لأن لماذا أكد الله جل وعلا الآية هنا لأن يعني حتى لو كان الناس يعلمون ذلك إلا أن كثير من الناس لا يعملون بمقتضاها فمقتضى هذه الآية إن الله سميع بصير مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل قول وعمل فهذه مقتضى يعني الإيمان بسمع الله عز وجل الذي حاط بجميع المسموعات والإيمان ببصر الله جل وعلا الذي حاط بجميع المبصرات فلذلك قال الله جل وعلا إن الله سميع بصير حذر عباده إنه يسمع أقوالهم ويبصر أحوالهم سبحانه وتعالى وهذه الآية كذلك ختم بها آية النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيزكم به إن الله كان سميعا بصيرا فهو النسائي في سننه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه إبهامه في أذنه و... و... وأصبعه الصغير على عينه وأشار إلى سمعه وبصره ومعنى إشارة النبوة وهذا حديث صحيح فروا النسائي وغيره ومعنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سمع وإلى بصير أن الله جل وعلا السميع له سمع وبصير له بصير، لكن فهم إثبات السمع والبصر لله جل وعلا تفهم على ضوء قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإثبات النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والبصر لله عز وجل على وجه الله يما يدخل سمعا ولا بصر المخلوقين ولذلك العلماء كما ذكرنا في الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير لماذا اختار الله جل وعلا من أسمائه السميع البصير لأن غالبا المخلوقات تشترك في هذه في في هاتين الصفتين السمع والبصر فإذا انتفت ممثلة الله عز وجل لمخلوق لمخلوقاته في هاتين الصفتين ففي غيرهما من باب أولى وأحوى لأن ما من مخلوق إلا وله سمع وبصر سواء من الانس او الجن او البائم نعم الله سبحانه سمع وبصر والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء اذا سمع ليس كسمع المخلوقات وبصر سبحانه تبارك ليس كبصر المخلوقات وكذلك صفاته سبحانه وتعالى فكما ان لله ذات لا تشبه زوات المخلوقين فصفاته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذو وتأمل هنا أن الآية هنا جمعت بين إثبات السمع لله جل وعلا بالفعل الماضي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والفعل المضارع والله يسمع تحاوركما والاسم في ختام الآية إن الله سميع بصير هذا يدل لك على ماذا؟ يدل لك على إثبات السمع لله عز وجل على العالم يليق بشلاله وعظمتي وكبرياء سبحانه وتعالى. نعم وكذلك إثبات البصر لله عز وجل وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال فقال إن, إن إن إن الله لا يخفى عليكم وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. إذا إن الله لا يخفى عليكم وإن الدجال أعور العين اليمنى دلالة على أن الله عز وجل له عينين. لأن العور في كلام العرب هو من له عين واحدة، فلما نزه الله فلما نزّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عن مثل حالة الدجال، فدل على أن لله عز وجل عينيه، كما يليق بجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم. طبعا هذا هو الغرض الأصيل من نزول الصورة هو قصة خولة بدأت العلبة مع زوجها حين ظهر منها الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم هنا يبطل الله عز وجل هذه المقالة هذه مقالة منكرة حين يقول الرجل لموأته الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم والزهار مشتق من الظهر وكانوا في الجاهلية إذا قال الرجل إذا أراد الرجل أن يحرم مرأته على نفسه أو أن يطلقها يقول لا أنت عليه كظهر أمه يعني يشبه المرأة بأحد محارمه التي حرمت عليه على, على التأبيد فهذا هو الزهار الشعبي والشريعة هنا هو أن لو قال لا أنت عليك ظهر أمي فهذا زهار بإجمع أهل العلم ولو شبهها كذلك بأحد محارمه لو قال علي أنت, كظهر أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أخته أو ظهر ابنته أو ظهر عمته أو قالته فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم أن هذا أيضا زهار لأنه جعل مرأته محظمة علي على التأبيد كما ك كأحد محارمه ولذلك في قول جموء أهل العلم بأن الظهر لا يختص في بالأم وإنما لو لو شبهها بأحد محارمه سواء كان من النسب أو المصاهرة أو الرضاع المهم أنه شبهها بأحد محارمه على التأبيد فإن هذا ظهار وحكمه سيأتي هو محرم ومنكر من القول وزور وكذب كيف يجعل مرأته التي حلها الله لهم يجعلها كأمه أو كأخته فلذا قال جل وعلا أولا لتأديب المؤمنين الذين يظاهرون منكم من نسائهم من مالك رحمه الله تعالى بيستدل بقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم بأن الظهار لا يكون ظهارا ويأخذ هذا الحكم إلا إذا كان بين المسلمين و... استدلا بماذا الذين يظهرون منكم وجمهور أهل, أهل أ... وجمهور أهل العلم لا يوافقونه على ذلك وأن... وأن... و... و... و... ويرون بأن الخطاب هنا خرج مخرج الغالب وإذا خرج الخطاب مخرج الغالب فلا مفهوم له وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا, فلا جناح عليكم فدل على أن القيد الذي ذكره الله جل وعلا وابائبكم وربيبة هي منت الزوجة فالغالب في حال الربيبة أنها في حجر أو في حجر زوج أمها فهذا الوصف هو الغالب فلا مفهوم له لذا قال جل وعلا فإن لم تكونوا دخلتم بإن فلا جناح عليكم فدل على أن القيد الأول هذا خرج مقرج الغالب ومنه كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ثابت الصحيح لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم هل مع هل معنى هذا إنها إن إن لو سافرت أقل من, من يوم وليلة تسافر بلا محرمين؟ لا أبدا جمهور من العلماء يرون أن, أن, أن القيد هنا أيضا خرج مخرج الغالب غالب على, على, على, على الأسفار في ذلك الوقت أنها يوم وليلة لكن كل صفر تحتاج المرأة إلى زمحها. إذا إذن استدلال إمام مالك رحم الله تعالى بأن هذا يخص المسلمين لا. ولذلك لو جاء غير المسلمين يتحكمون إلى المسلمين في مثل هذا يحكمون بينهم بشريعة الله جل وعلا نحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه وأهل. الشريعة للحكم بين المسلمين ومن تحكم إليها من غير المسلمين يحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ما هم عليه من الضلال ومن الأحكام الفاجرة التي التي تناقض أحكام الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم وهنا استدل به جمهور العلماء على أن المظاهرة تكون من الزوجة وليس من الأمى ولذلك وهذا قول جمهور أهل العلم أيضا ولذلك يعرفونه في الفقه بأنه هو تحريم الرجل زوجته عليه كأحد محارمه على التأبيد فخرج بالزوجة من الأمة لأن الوط يكون بالنكاح بعقد النكاح ويكون بملك اليمين فاستدل به جمهور العلماء على أن الظهار يكون ظهارا إذا, إذا, إذا قال الرجل لزوجته ذلك أنت عليه كظاهر أمه يعني يحرمها على نفسه لو قال لآمته ذلك فليس ظهارا هو يمين يكفرها كفارة يمين إذا لم يكن ظهارا يبقى هو يبقى يكفرها كفارة يمين يعني انعقد هذا كاليمين فيكفرها كفارة يمين ويختص الظهار في قول جميع أهل العلم طبعا البعض من العلماء يوسع هذه مسألة يقول حتى لو, لو, لو رأى حتى لو قال ذلك لآمته والنسائهم هنا يشمل هذا وذاك لكن الصواب أن النساء هنا هم الزوجات الذين يظاهرون منكم من نسائهم يبطل الله جل وعلا هذه المقالة ما هن أمهاتهم كيف كيف تجعلون الزوجة التي هي حليلة التي أحلها الله لك وحلها الله لزوجها ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إن هنا نفية معناها ما أمهاتهم إلا لا ولدنهم التي ولدتك هذه أمك ولذلك عند أبي داود في سننه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لمؤته يا أختي فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك قال أختك هي منكرا عليه عليه الصلاة والسلام طب الرجل لما قال لها يا أختي هو لم يقصد تحريمها على نفسه ولذلك الظهار هنا إذا عقد بغير لفظ الظهار لا ينعقد إلا إذا قارنته نية يعني هنا لفظا لفظ صحيح اللفظ الصحيح في الطلاق وفي الظهار لا يسأل عن نية العب يعني لو رجل قال لمؤاقي صلى الله عليه وسلم والعافي طالق ما ما نحن نقوله أنت يعني ماذا كانت نيتك لا في في اللفظ لا لا نحتاج إلى نية الطلاق معروف إنه يطلق على ماذا طلاق وكذلك اللفظ الصحيحه في الظهار لا يسأل فيه عن نية يقول والله أنا معنش إذن ألفاظه الصريحة في الطلاق لا يسأل فيه عن عن, عن النوايا، متى يسأل عن النوايا؟ وكذلك الظهار لو قال عليه أنت عليه كظاهر أمه لا يسأل عن نيته طيب لو قال لنا والله أنا, أنا, أنا قلت لها ذلك وأنا أريد طلاقا نقول له الطلاق لا يقع من وجهين. أولا لأن الظهار حكمه ليس كحكم الطلاق ثانياً أننا لو لو اعتبرناه طلاقاً يبقى يبتركت حكم الإسلام ورجعنا إلى إلى أحكام الجاهلية إحنا نرجع إلى أحكام الجاهلية ما غسان إذا لو قال لي ما أتيه لفظاً صريحاً بالزهاب مش حي... ليه نسأل عنياته لكن لو قال لا يا أختي ما ذكرش الظهار فهنا لابد له م... م... في هذا من ألفاظ الكنايات وألفاظ الكنايات سواء كانت في الطلاق أو في الظهار لا تقع طلاقاً إلا إذا قارنته هنية إذا النية لا يسأل عنها في الألفاظ الصحيحة وإن يسأل عنها في ألفاظ كنائات. لو قال لا خليك عند أهلك حبلك على الغالب كما كما يقولون هكذا يبقي ليه يعني ح يسأل أنت تقصد طلاقا ولا تقصد أنها تجلس عند أهلها لو قال لا أقصد لو قال أقصد الطلاق يب يبطل لقط الماء لكن لو قال لها أنت طالق أنت عليك صاحب أمي بخلاص إذا طلاق وهذا زي هؤلاء أذفاذ صحيحة والألفاظ الصريحة ليسأل فيها عن عن النوايا. لذا يقول جل وعلا إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم. يعني أمهاتهم هي اللي هي اللي ولدتهم. لا ليقولون. شو هنا التعبير هنا في يعني يعني يعني لم يخاطبهم الله جل وعلا بالخطاب بذلك. وإنما جاء الخطاب هنا. إيه؟ جاء الخطاب كل الخطاب هنا الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم جاء خطاب على صورة الغيبة. على ضمير الغائب وإنهم يقولون منكرا من القول وزور وهذا قول منكر توكيره الشريعة أن تحرم عليك حليلتك وتجعلها كأمك أو كأختك وزورا وكذبا وهذا لا يجوز، وقول آسم وصاحبه يحتاج إلى التوبة من هذا القول لأن الإسلام ليس كالجهلية الجاهلية عندهم يعني كانوا يلفقون أحكاما يتحكمون إليها كما فعل جنكيز خان جنكيز خان ماذا فعل لقومه ألف لهم لياسق كتاب كده أخذ لهم بعض من شرع الإسلام وبعض من اليهودية وبعض من النصرانية وبعض من أهوائه وأقول لهم هو هذا كتاب الذي تتحكمون إليه فتحكمون إليه وتركوا ويعني يترك يعني يعني وهذا يحكم الجاهلية أف حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من من الله حكم لقوم يؤمنون لذا قال جل وعلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا منكرا من القول قول منكر أنكرته الشيعة وتنكره أصحاب الفطو المستقيمة وزور وكذب وإِنَّ الله الْعَفُوَ غفور ختموا الآية بليغ وأن الله لعفوه لأن هذه سبقت قد, قد تحدث بسبق اللسان ولم يكن عند الصحابة علم بتحريمها في الإسلام إذ كانوا عليه في الجهيلية وهذا يدل وهذه الصورة مدنية إلى أنه يعني طبعا بعد 13 عاما في مكة وبضعت أعوام كذلك في المدينة إذا لم يزل في النفوس بقية من بقية الجهلية. ولذلك قال الله جل وعلا وان الله لعفو وانغفوه سبحانه وتعالى. أنا قد تكون هذه الكلمة سبق اللسان او قد قد يعني فعلها الصحابة رضي الله عنهم على على على حسب ما كانوا عليه في الجهلية. فبين الله جل وعلا بان ما ما كان قبل نزول هذه الايات فان الله عاف عنه. نعم. وهذا في كثير يعني وأن تجمعه بين اللغتين إلا, إلا ما قد سلف نعم وإن الله لعفو غفور سبحانه وتعالى عفو يعفو عن ذلك وغفور غفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى وتأكيد هذا المعنى دلال على أن الله جل وعلا غفر لأوسى بن الصمت واضي الله وطلعه فعل فعله ذلك نعم ثم بين الله جل وعلا أحكام الزهار هي في الإسلام فقال والذين يظهرون من نسائهم والذين هنا عموا شمل شامل الزوج لزوجته سواء كان حبا أو كان عبدا والذين يظهرون من نسائهم شمل كذلك غير المسلمين ولا لا شمل غير المسلمين وجذلك جمعوا علماء حملوا ان القيد هنا حملوا قول تالى ألا الذين منكم لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه مالك بأنه يخص المسلمين وإنما ذهبوا إلى العموم وأن القيد خرج بخرج الغالب لأن الله جل, جل وعلا يقول والذين يظاهرون من نسائهم والذين اسم موصول صيغة عموم كل من ظاهر من مرأته والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا طب لو قال عليه لو قال لها أنت عليه كيد أخته أو كبطن أمه لم يقل كظهر هل يقع لو يعني لو شبه بعضو من أعضاء محامي على التأبيد هل يقع ظهور؟ جمهور من العلماء بأنو يرون بأن هذا يقع ظهور أيضاً. ولا إكوائي يعني, يعني سواء قال أنت عليك ظهر أمه أو كيادي أمه أو كبطن أمه أم أم من وشبهها شبهها بأحد محارمه على التأبيد. فإن هذا كله يقع ظهوراً لذا قال جدوعلا والذين يظهرون من ثم يعودون لما قالوا. هنا سوم يعودون لما قالوا اختلف العلماء هنا. ثم يعودون لما, لما قالوا جمهور المفسرين على أن قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا إيه؟ يعود في تحريم امرأتي على نفسه هو قال لا أنت عليك ظاهر أمي ثم أراد أن يعود في ذلك يرجع يرجع لها إلى ما كان عليها هي أصلا زوجته يرجع في تحريمها على نفسه إذا قال ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون لما قالوا العود معنى أيه أنه يرجع عن قولي لها يرجع عن تحريمي لها يرجع عن تحريمي لها وهذا هو قول جمهور المفسرين ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى بأنه ثم يعودون لما قالوا يعود إلى جمعها أو يعزم على جمعها كما كما قال مالك رحمه الله تعالى والشافعي يقول أنه لو تركها مدة بعد ذلك فإن فإن هذا عود والصواب هو قول أحمد والشافعي قول أحمد ومالك وحمضان طلا قول جمهور المفسرين ثم يعودون إلى لما لما قالوا يعني يعود إلى إلى يعود في تحريمها على نفسه طب يعمل الإباحة لابد من الكفارة والزايق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ويت علي ابن أبي طلحة يقول لو ظاهر منها ثم أراد أن يعود معها يعود في تحريمها على نفسه ليس له أن, أن يقربها إلا بعد الكفرة يعني الله جل وعلا يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس إبه هذه أول خصائر للكفرة إبه لو قال لها أنت علي طبعا هنا أثبت الله عز وجل أولا بأن الزهارة محرم وأنه منكر من القول وزور وأن صاحبه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لكن لن لكن هذه الكلمة لها ما بعدها فإنه لا يستطيع أن يرجع في في هذه إلا بعد الكفار والمسيس هنا في قول جمهور المفسرين يعبر به عن الجماعة وهذا الأدب الذي علمنا الله سبحانه وتعالى حين يعني حين يكون لسان المؤمن أن أن يكون لسان المؤمن لسانا عفنا يعني عفيفا بعيدا على فحش وعن التفحش فانظر إلى هذه الأرض فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وكذلك يعني صورة يوسف يعني علمنا الله جل وعلا أدبا جما كيف حق الله عز وجل للقصة نعم بألفاظ في, في, في منتهى الصيانة والعفاف بعيدة كل البعد عن الفحش وعن التفحش لأننا بالسلام يعني قال عليه سيدنا والسلام إن الله لا يحب الفحشة ولا تفحش والمؤمن ليس فحاشا ولا بذيئا وإنما هذه من من قصال ال الفسقة والفجع وأنه تفحش بالكلام فتحيُ رقبة من قبل أيَّ تماسَ ذلكم توعظون به هذا ذلك توعظون به والمعزة يعني يعزوكم الله عز وجل بذلك والمعزة فيها طهيب يعني عزة معها ترهيب من مخالفة هذه من مخالفة هذه الأوامر فتحيير رقبة فيجب عليه تحيير رقبة رقبة عدق رقبة ويعبر بالرقبة عن العبد نعم من قبل أن يتمسى ذلكم تعذون به والله بما تعملون خبير واسم الله الخبير أنه خبير بأعمالكم لا يقفى عليه شيء من أعمالكم خبراته سبحانه وتعالى تعني علمه ببواطن الأمور وبزوات الصدور عليم خبير بها سبحانه وتعالى إذن يعذر الله جل وعلا عباده أنه يراقبهم ويعلم ما هم عليه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا ليتك تمذر هذه آية كثيرا على على على قلبك فحين تفعل فعلا أو, أو تقول قولا تعلم بأن الله جل وعلا يعلم نيتك ويعلم ما تقصده حتى لو تظهرت أمام الناس بأنك تفعل هذا الأمر لكذا وكذا والله يعلم أنك تفعل هذا الأمر لغرض في في في نفسك ولهوى في في في في صدرك من هذا لأن من أسباب صلى الله السلام والعافية من أسباب انقلاب الأحوال عند الموت مثل هذه الأشياء في شيء أنت تعلمه والله يعلم عنك وأنت تتغافل عن هذا الشيء. فقد يسبب هذا الشيء الذي أنت تستمره والله يعلمه منك وأمهلك كثيرا فإذا استمرت هذا الشيء قد يخشى عند عند القواتيم أن تنقلب الأحوال صلى الله, صلى الله عليه وسلم والعافية ولذلك حظه الله عز وجل عباده من ذلك واعلمه أن الله يعلم ما في أنفسك فحظه وهنا فتحرير رقبة هل رقبة هنا هل هل قيد الله عز وجل رقبة هنا؟ لم يقيد الله سبحانه وتعالى. يعني رقبة مؤمنة أو رقبة كافيا. لكن كثير من العلماء قيدوا رقبة هنا بالتقييد الوارد في آية سورة النساء في كفرة قتل. نعم وما كان لمؤمن أي يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمن خطأ فتحيُ رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آبِل فعندنا هنا حكم كلاهما كفارة هذا كفارة جهار وهذا كفارة قتل لكن السبب مختلف ولا لا السبب في في هذه الآية جهار والسبب في في آية النساء قتل فهذا نص مطلق مطلق ليه فتحي رقبة هل هل هل رقبة هنا قيدت بشيء فسمون هذا نصا مطلقا وآية النساء فتحريروا رقبة مؤمنة يبقى الرقبة قيدت بماذا بالإيمان صار عندنا نص مطلق ونص ونص مقيد اختلف في السبب واتفق في الحكم الحكم هو ماذا حكم كفارة لكن السبب مختلف ولا لا الجمهور هنا من العلماء يرون إذا اجتمع مطلق النص المطلق مع نص مقيد اتفق في الحكم واختلف في السبب فيحمل المطلق على المقيد ولذلك يحملون الكفارة كفارة المجامع في, يعني في رمضان كذلك يحملون على الرقبة المؤمنة حملا للمطلق على المقيد والأحناف لا يوافقون على ذلك يقولون أن التشديد في, في آية قتل اختلاف السبب فالأحناف يرون راقبنا سواء أعطق راقبة مؤمنة أو كافرة في أنه يجزئه ذلك ويرى أن في كفارة قتل قطأ لابد من وجود راقبة مؤمنة والجمهور يرون إذا اجتمع نص مطلق مع مقيد فالمقيد يقيد المطلق فتكون راقبة راقبة مؤمنة ويعتضد هذا بما راه مسلم في صحيح نعم الحريق معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لما أراد أن, أن يعتق أمة له فسألها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لا ثم قال له أعتقد فإنها مؤمنة فاعترضوا بهذا الحديث والصواب هنا هو قول جموع إن رقبه هنا المطلقة مقيدة بأنها رقبة مؤمنة يعني يعتق عبدا سو عبدا أو أو أو أمة فتحي رقبة من قبل أي أي تماس ذلكم توعظون بي والله بما تعملون خبيا الفعل المضارع يقول لك على ما أنه, أنه ما عملتم فالله يعلمه وقبير بعملكم فمن لم يجد طب إذا كان لم يكن عنده ما يعني آه يعني آه يعني, آه يعني رقبة يعطيقها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي تناسة شو تأكيدنا أن الكفارة لن ترجع إلى المسيس إلا بعد الكفارة في عدق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والتتابع في الصيام هنا معنى أنه لو صم مثلا شهرا ثم أفطر يوما يبهي يعمل ايه حيصوم مرة ثانية حيصوم شهرين مرة ثانية إلا إذا جاءت أوقات يحرم فيها الصيام كأوقات العيدين أو أيام التشريق في الوفتر وليقضح هذا في التتابع لكن متى خرم يوم كما مر علينا في كفرد قتل خطأ لابد من صيام شهرين متتابعين وهذا تأديد من الله سبحانه وتالأدب فطبعه رجل هي كلمة أنت قلتها انت لكن الكلمة دي يعلم بأنه لا ما بعد حتى يصوم فبل لم يجد ما عنده شهرين يقول ما عنده ربطية فصيام شهرين متتابعين من قبل أي تمس بشبه وليس هناك مسيس إلا بعد الصيام شهرين متتابعين ستين يوم بالتمام والكمال فمن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكين طب علم الله سبحانه وتعالى بأن من عباد واحد كبير هذا الرجل اوسب بن السمد رضي الله عنه كان شيخا كبير كيف رسوله لا يستطيع سلم بن صحر قال والله وهل ده هو ظاهر من امرأته حتى يسلم له رمضان وهو سلم بن لما قال لما ظهر من, من امرأته في رمضان ليه؟ هو كان خايف على نفسه خايف منها هو طبيعته هكذا فحتى يخرج من القصة قال أنت عليه كفارة أم في رمضان يبقى قيد المسألة في رمضان نعم <تصفيق> <تصفيق> فلما قيد المسألة في رمضان رجع ورضا أن أن يرجع عن هذا <تصفيق> يعني حتى هذا لم لم يجدي معه نفع نعم <تصفيق> فثبتت عليه الكفارة ثبتت عليه الكفارة فتحيي عقبة من قبل أي تماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي تماس فمن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكيناً. فيطعاموا ستين مسكينا مسكين كل ول وال... والعدد هنا مقصود. يعني لا يعطيهم لا يعطي مسكين واحد اطعام ستين يوما يبقى لم يطعم ستين مسكينا او عشرة مساكين يدهم كل واحد منهم هم ست يعني حاضر ستة من المساكين. لا لا بد من فا فيط... يطعاموا ستين مسكين. والاطعام نصف صاع او اطعام واجبة. من اوسط ما يأكلوا يادة ما تطعمون به اهليكم. واجبة. المشروع عند الامام احمد المشروع في مذهب الحنابلة انه ليس له المسيس الا بعد حتى في الاطعام الا بعد الاطعام لكن لو تأملنا الايه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فتحي رقبه من قبل اي تماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل اي تماسا فمن لم يستطع فايطعم ستين مسكينا لم يذكر الله جل وعلا المسيس في طعام ستين مسكين. هو الحنابلة لماذا قالوا ذلك؟ قالوا هو الكفار دي هتاخذ منه ويه. ولم يطعم ستين مسكينة. هتاخذ منه يعني ستين يوم؟ ولا تأخذ منه يعني ساعة؟ ولا ممكن في ساعة زمن ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ خلو إذا إذا إذا أو جابوا عليه المسيس إذا الآية ظاهر نفز الآية ليست فيها المسيس لو وصل إلى الإطعام إن بأن الله جل وعلا خفف عن عباده. والأحبط هو قول الحنابلة في هذه المسألة ده ناس لا سيمو أن الأطعام ليأخذ معه وقتا إلا طبعا لو كان الرجل يعني ليس عنده حتى ما يطعم ستين مسكناً فالأمر حتى تثبت الكفارة في زمته الكفارة هنا لن تسقط تثبت في زمته لأن لما عجز يعني سلم نعم عن الكفارة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فعنه بعرق قفة كده العرق اللي هو المكتل قفة فيها طم في اذا الكفارة سابتة في الزمة ولا لا سابتة في الزمة اذا لو لم يكن معه ما يطعم ستين مي... لو وصل الى الاطعام فعين ظاهر الاية يدل على انه لا ي... ان المسيس لا يرتبط ب... ب بتمام الكفارة خلافا للمشهور في ماذا بحنا بلو هذا ترجيح الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى مع قول بان الاحوط هو الكفارة قبل المسيس لكن بالاجمع لا بد من الكفارة في عدة لقبة ولا بد من اتمام شهرين متتابعين لا يختلف لا يختلف العلماء في ذلك وإنما فقط يختلفون إذا وصل إلى الاطعام. والأحوط هو, أن هو عدم المسيس إلا بعد الانتهاء من الكفارة في طعام الستين مسكينا ذلك يعني هذه الاحكام التي التي بينها الله سبحانه وتعالى لكم وما بينه من من حكم الذهاب ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله يعني انقيادكم واستسلامكم لهذه الأحكام من خصال الإيمان ومن مقتضيات الإيمان ومما يكتمل به إيمانكم ولا يكتمل إيمان العبد حتى يزعن وينقاد ويخضع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله وسلامه عليه كما قال جل وعلا فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وتلك حدود الله الحدود جمع حد والحد هو الفاصل بين شيئين وتلك حدود الله الفواصل بين الحلال وبين الحرام أحكام دي ما تفصل بين ما أحله الله جل وعلا وما أوجبه وبين ما حرمه الله عز وجل وناء عنه إذن وتلك حدود الله إذن الأحكام الشرعية فواصل حدود وتلك حدود الله يعني حاسبوا قفوا عند حدودكم ولا تتعدوا حدود الله احنا اتفقنا بأن لما لما تذكر الحدود بالنسبة للأوامر ها فيذكر تلك حدود الله فلا تحتدوها ولما تذكر الحدود على النواهي كالزينة وغير وتلك حدود الله فلا تقربوها فرق بين الحدود لما تطلق على الأوامر يبقى ما تعددش الأم لا تتجاوزه وأما الحدود التي هي النواهي أن يعلن حدود لا مش مش مش مش لا تتجاوزها إلا تقابلها ما تقربش منها خالص بعيد عنها لأن, لأن الذي يقترب منها بيقع فيها كراعي يضع حول الحما يوشك أن يوقعه ولذلك اختلف تعبير القرآن في التعبير عن الحدود في الاوامر فيقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وفي النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى انت ولا تقرب الزين المقدمات نفسها لازم تبعد عنها في في المحرمات مش تصل للمحرم لا من قبل ان تصل الى المحرم كل ما كان يوصلك الى المحرم فانت مأمور باجتنابها وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الكافرين بالله عز وجل والكافرين بأحكامه والذين لا ينقضون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وللكافرين عذاب أليم عذاب موجع وانتبه هنا إلى أن العذاب خلاف الموت اللي بيعذب لن يموت وتلمح هذا في قول الله عز وجل نعم لو عذبنا وعذابا شديدا أو لأسبحنه لا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ إذن وليكافرين عذاب أليم هم مخلدون في هذا العذاب فالتعذيب فيه يختلف عن المو... لو لو متح ارتح ولا لا وناده يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكتون بسأل الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بالأمن صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آل وأصحابه أجمعين